ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر تجري ح ي وهي م ب ه م ف ي موجن ل ل ا ل و ن الاسلاميه ى ن و ب ن وكان ه في م ي ن ا ا م يعرفون. الناس لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى وعليهم أ ن ي ت ع ل م و ا تعلموا دين الله لقد تعلمتم كل شيء ودخلتم على الفيسبوك فربما لا تجد شابا من شباب المسلمين ولا من شابات المسلمين إ ل ا و ل و ص ف ح ة على ما يسمى بالفيسبوك والحمد لله رب العالمين الذي جعلني به جاهلا لقد أ ن ع م الله عز وجل علي ب أ ن عافاني مما ابتلى به غ ي ر الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك المنه فتجد الرجل يصادق هذه وتلك و إ ذ ا قلنا له فاسمح لابنتك أ و ل م ر أ ت ك أ ن تكون لها ص ف ح ة و أ ن ن ص ا د ق ه ا نحن و ت أ ك د أ ن قلوبنا ط ا ه ر ة سنعاملها كاختنا لا هو وحده النزيل ووحده المعصوب واما من دونه ففي الحضيض الاوهادي تعلموا دين الله تعلموا دين الله تعلموا دين الله اني لكم ناصح اسال الله ان يعلمني واياكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين